كما ذلك النمرة الفاتحة تصل في علم المعاملة طرعا قطرة الأولى من يعني تعريف علم المعاملة وهو علم أحوال القلوب مضارة شوية أمثلة وبعدين شوية أمثلة لبعض الناس من شاء الله ببعض العلوم مترفوا تماما علم معاملة ذلك هو علم أحوال القلوب عليه مثلا زي الفقهاء اللي يهتموا بأدواب الفقه الدقيقة وإن كان دور مهواش منكر في حد ذاته ولكن إهمالهم لأحوال القلب سواء لأنفسهم أو لطلبتهم هو هذا المنكر زي مثلا المحدثين اللي يهتم بالرواية ويهتم بالعلو السند ويهتم بالكذا وكذا ومهمة لأحوال قلب وغيرها زي دلوقتي برضو الإخوة يهتم بالتجازات أو الانتساب لمشايخ معينين في الحضور أو المدارة الانبساب لكائنات معينة او لأسماء رنانة او غيره هو مش مهتم بموضوع حال قلبه هو ده وكله ينبغيك تحت نفس الباد ما هوش مهم انت بتعمل ايه تحديدا اكثر ما هو الشيء اللي انت بتعمله ده بيؤثر تيك بالاجاب ولا لك فكونك تشبر دروس العلم ده و البداية الطريقة كونك بمنهج معين ده بعض واحد من البدايات الطريقة الموضوع بتاع انت تصلح عقيدتك او غيره او غيره كل الحاجات النظرية دي او الافعال الظاهرة كلها المقصود يكون مؤداها هو اصلح القلب لو ما بتؤديش من كده يبقى فيه خلل معين في المسألة الدهية فهو ذكر هنا مثلا تجد حقية تكلمة في الضفاع واللعان والسبق وغيرها من الابواب ديها من الابواب الصعبة اللي يتكلمها الفقهاء يعني الكلام ديها يبقى فيه خلافات كتير واشكالات كتير و واستنبطه صعبه وغيره لم يضرب له مثل بحاجه يعني واحد داخل في التخصص بدرجة كبيرة ولكن ما هوش مهتم تارك لمناقشة الناس في الإخلاص والرياء فكان دوت يعني ايه مأملوش يعني عذر عند الكاتب وقفنا عند وعلم انه, أنه قد بدلت ألفاظ ومحرفت طبعا هي الألفاظ اللي هيقولها بدلت أو حرفت ما هوش حاجة منترة برضو ولكن الناس من الفاهم الأول فالفاهم غير الصحيح لمعنى الله الجديد هو اللي أنفج عندهم اهتمام لبعض الأمور ما إياش هامة زي مثلا يضرب دلوقتي يعني نقلت إلى معاني لم اللي لم يريدها السلف الصالح فمن ذلك الفقه فإنهم تصرفوا فيه بالتقصيص تقصوه بمعرفة الفروع وعلى لها في الأوقت الفقه الرقود حالياً يعني اسم الفقه الحالي ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطقا على علم طريق الآخرة يعني مثلاً الحديث اللي فيه كلمة الفقه دي جاء فين من يولد الله ريه خيراني وفقه مش مقصود في الحديث خالص هو المعنى الاصطلاحي لكلمة فقه المسائل الفقهية اللي هو آلها هين اسمها الفروع فروع المسائل المسائل نفسها حكم كذا واجب ولا مباح ولا مكروه ولا غير ده مهاش كانش المقصوص للأجيال الأولى ولكن طبعا ان الألفاظ تنتقل تبقى مخصصة يعني تصطلح عليها بإتم معين ده شيء مطلوب للدراسة بإلا مش هنعرف مستفاهم مع بعض يعني لو تفضل الفقه ده بتفضل عام فالمسائل المخصوصة ده لازم لها من مسمى ماشي؟ ولكن المشكلة ما يشكم نحن على اللعنة المصطلح المشكلة إن بقى يتفهم الكلام بتاع الأولين على الفقه على إنه هو المصطلح هذا يعني من يريد الله به خيرا يفقه في الدين واحد يفهمها على انه يفقه في الدين يعني يعرف مسائل الفروع فيقول يطبعها في داوة دين صلى معنى الاصلي لمعنى يفقه في الدين يعني ليصلح حلقة المقلب بما فيه الدين او يفقه بكل معاني او كل جوانبها يعني, يعني اللي يشمل القلب ويشمل اعمال الجوارح طيب يعني ايه يعني ما برضنا احنا ما نبقاش متزايدين في الانكار على ان هم اصطلحوا اصلا في فترات ولكن الإنكار ان احنا نفهم غلط ولقد كان اسم منطقه العصر الاول مطلقا على علم طريق الاخره ومعرفه دقائق افات النفوس ومفسدات الاعمال على ان هو دوت فعلا الفهم في الدين وقوه الاحاطه بحقاره الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الاخره واستيلاء الخوف على القلب ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله انما الفقي الزاهد في الدنيا طبعا اظن انما فقيه حقا مش الفقيه اللي هو العارف بالمسائل وان كان هو ما عليه اسم فقيه اصلا الا لو كان عارف في المسائل ولكن اللي عارف ما بيسمىش بقى فقيه بالصوره الحقيقيه الا لو كان جنب معرفته بالمسائل في الدنيا الراغب في الاخره البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم وكان لإطلاقهم اسم الفقه على العلم الآخرة أكثر لأنه لم يكن متناولا للفتاوى ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول يعني هو كان داخل تحقيق المسائل الفقهية والفتاوى على أنها جزء من الموضوع ده ما هي كل الموضوع بعد كده قاله بقى نحن هنقتصر مصطلح اسم الفقه دوت على المسائل الفروع وخلاص ونهتم بأحوال القلوب في علم آخر أو في مهاملة أخرى وهي علم الأخلاق أو علم أحوال القلوب وبعد كده نهتم كثيرا جدا جدا بالفقه وقللوا اهتمامهم كثيرا بالأخلاق وكان يقول الشيخ أسامك وحيد وكان يتمنى ويقول ليس الفقهاء أدرادوا الأخلاق في كتب الفقه فانا تعريف الفقه اصغر هو ايه قلنا في بدايه شرح الفقه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها تقصد ايه وهم قالوا الاحكام الشرعيه العمليه عشان يخرجها من يخرج منها الاحكام الاعتقاديه صح وهم من الفقه الاعتقادات ماشي لكن ليه احكام الاخلاق بتتعامل ايه برضه لا ده ده خدها العملي مملوك اه بس وقال نتيجة أنهم أخرجوا الأخلاق من الفقه فهتم الناس اهتمام شديد جدا بالفقه كفقه وماهتموش بالجانب الأخر حتى تلاقي بالوقت يعني حتى الكلام للأخوة حضور مثلا درس زي الفقهة أو أصول الفقهة أو الحديث أو المصطلح حتى ممكن المصطلح يهتموا بكتر من الحديث يهتموا بيه وكأن ده الدرجة الأولى من العلم ولو قالوا لهم مثلا يحبروا درس عن الأخلاق أو التربية ده الدرجة الثانية تعمل عيالي اللي هم أقول له مثلاً متحكوا عليهم هم <تصفيق> ما بيعملوا كده بخير أنا باهمكوا كويس أجواني فلي متحكوا بيه على عيال دوت هو دوت دين تقريباً الباقي ده كله يعني ايه صور وهشكاله طيب فكان إطلاقه مسلم الفقه على عمل أخرى بأكثر لأنه لم يكن متناولا للفتوة ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول فثارة فكان هذا المخصوص اللي معتبان دين فثارة لقد انتجي أنتجي يعني فثارة ممكن تجيب المعنى دا مش عين من هذا التحصيص تلبيس بعض الناس على التجربة لعلم الفتوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآفرة اللفظ الثاني الذين حولوه هو العلم لقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا يعني يقول العالم هو اللي يصلح للمظاهرة للمناظرة سواء المناظرة دي كانت مثال الفيقة مثلا أو مثال العقيدة أو يقولوا من ذات العالم يعني وإن كان العلم ما هواش علم المناظرة العلم هو العلم بما يتعلق بالله تعالى سواء أوصافه أو ما يزيد تعلق الناس به أو ما يزيد الناس احتقارهم لذوتهم أو يؤدي إلى شدة تعبدهم أو غيره هو دا العلم حفظة وقصر العلم على موضوع المناظرة الله ظن ثلث التوحيد ولقد وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية, رؤية تقفى على الالتفاة إلى الأسباب والوصائق فيثمر ذلك التوكل والرضا يعني التوحيد المفروض يكون إيه؟ اسم التوحيد دوة يشير إلى إن كل حاجة من واحد فكل النعم مثلا او كل البلاية من هو الله عز وجل فهيش أسباب يعني تسبب لك نعمه أو تسبب لك البدية مباشرة كله بفعل الله فيمتج دوت في قلبك لانقطاع عن الأسباب والوسائط فيثمن ذلك التوكل والرضا فقد جعل الجوع إلى الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول لو علم التوحيد يعني أنهم يعودوا رضا على بعض مسائل بتاعة الفرق ألوئي والرضا عليهم الزايا وذولة جو أدلة وذولة اللهم الرضا عليها بقى هو ده علم التوحيد وان كان ما هواش ده أصل علم التوحيد ده جزء من علم التوحيد خص ليه عشان تصحيح العقيدة ولكن لما نصحح العقيدة الهدف بعد كده هو إيه؟ اعتقادها بقى يعني احنا نقعد الزمن الطويل نناقش في مسائل العقيدة بقى لما نثبتها بالأدلة والقلوب بعيدة خالص عنه ما يثمر أو ما تثمره هذه العقيدة في القلوب زي التوفل والرضى والرجاء والخوف والكلام ده فكذا ما بقاش فهو دل مقصود من التوحيد بالتدائي وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في القصور وذلك من المنكرات عند السلف يعني السلف كانوا ينكروا موضوع تكافرة الكلام في قصور الدين زي المروع عند إمام مالك ده قال حاجه مبهويه عن ناف 40 اش حاجه لما سال واحد عن معنى الاستواء تقريعا ما ردش عليه <تصفيق> <تصفيق> هو طوعه من هنا يعني ده لو هو في زمانه كان قال كده ما نطيش عوارض الاستواء معلوم والكيف مجهول ولا به واجب والسؤال عن مبدع عبارات عدل سوء اخرجوه عني تعال ان تسأل في, يعني في الفتة دي لي يعني يفرق معاك ايه يعني كيفة ستاوى ليه ايه يعني حتى لو انت أثبت كيفة معينة يفرق فيه بب ما عرفتش الكافية ليه في ايه وصلا ما يفرقش بحاجة والعقل البشري ما هواش مهيئ لها وخلاص العلم هو عدم العلم العلم بها هو العلم فالموضوع بسيط أقسط من انه نقعد ان الله على بعض ألفظ بعض علماء العقيدة يقول بقى بتوع علم الكلام دول يقعد وصف المسائ ده مش في سنه اولى ده اللي هو عايز ينبه بيه ثم دلوقتي في الاصل تصنوا علم الكلام على الكلام مش الازهري بس المنطلق من عموم البله اللي كان قسم كل مقسم قسم العقيده قسم بدا زي قسم الفلسفه والعقيده الاسلاميه مش عايز يعني العقيده بس الكلام يعني درجه علوم برضه الفلسفه كل حته اي كليه اسلاميه حاليا في القسم اللي بيدرس العقيدة هو قسم الفلسفة على اساس ان الفلسفة هي مدخل العقيدة كذا زعموا يعني فقالوا مثلا الفرابي طلع اثبت المسلمين وحدنية الرب ان هناك خالق واحد للكوم هذه كتنستانية الفرابي مثلا في القرن الرابع الاجري عشان يثبت ان هو رب واحد أثبتها بالأدلة يعني. يعني قبل كده ما كانتش مثبتة بالأدلة العقلية وإن كان ما حيش عقلي منكرها طب إحنا محتاجين للأثبات في إيه هيا دي على سؤال اللي تمسألتمش هذا المنظوقة يعني عشانك يا الكلام يعني أنا مش محتاج السؤال اللي أم أنتنا عشان لو حد بعد كده أجيبه وسأل السؤال ده يبقى عندك إيجابة سيدي أنا فعاش إيجابة لا والله لا تسمع هو الضفلة هو ده ممكن خلص ولا فيه الناس ممكن متخصص طبعا متخصصين ولكن كون علم العقيدة يبقى هو علم الكلام عند كل الناس ده اللي ممكن إنما يبقى فيه متخصصين تخصص كده هو تسكك جدا ومنهم من أهل السنة زي ابن تيمية مثلا وقاعد يقرف علم الكلام ده لما يعني يتعب جدا وقعني الرفض عليهم كلهم بقى يعني قاعد يدرسوا عشان ينقضوا وطلع بقيت كثير في الموضوع ده وغيره من من اهل العقيده دول كان يعني هدفهم الرئيسي هو على غير المسلمين ولكن بقى الموضوع انتشر جدا وسط المسلمين وكانه العقيده ما تنفعش واحد ما يعرفش دقائق الفلسفه وده طبعا مدقع من الله احنا محتاجين نقول الصوره ندرس درس الفلسفه الغير المتخصصين حرام كان عندنا دكتور في دوره اليوم في المحاضرة كاملة ساعتين ونصف بيشرح المسألة بتاعت الفرابي دي. ازاي الفرابي اثبت مقدماته اللي اثبت بيها توحيد الرب مش الله يعني مش لماذا الله واحد يعني انت بتعبد اله واحد لا ليه الكون يجب ان يكون خلقه واحد لما كيش واحد كان بشارك ربنا في الخلق طبعني الالآية بسيطة ساهلة عرفنا او كان في آلية تقول الله لا لبهر كله لان بما خلقتها الموضولة بسيطة هون فضل يشرحينها على مقدمات الفرابي ذات والنتيجة اللي وصل لها هو ما فهمنايش ساعتين كاملين دول ما فضل طلبة علم يعني في علوم ما فضل أكبر كلية كريق الأظهر والدرس دين درع الأظهر يعني ما فيش غير درع علوم وكان حاضر المحاضرة تقريبا 200 واحد وما شو فيه فلو كان الدين كده يعني الواحد ما يؤمنش إلا بالموضوع ده يبالي عيين عشوائية هده مش عشوائية كمان ده دول صدفة مثلا الطلاب العلم الابنها اللي, اللي بتفهم واللي بتشرح لهم ده وده مرشو باجي لأي الكلام ما في موش ما هيؤمنه إمتى بقى يعني ده يعني كمان اعطم عن طيارة كل الكاد فعشان كده ما ايه؟ اول اول فرار ولا يعني قبليه محدش فصل المسألة اول لو حد تعط الفرارج جاهان يعني اولا ما يبنيش عمال نص اللي يبني على الفلسافة اول لو حد اصقط النظرية فصل الفرارج هو ده اللي هو قصده عليه تحديدا ان احنا نختزل العقيدة للموضوع ده المسائل المجرسة اللي هي بنية في الاساس عشان الرصد على غير المسلمين في المسائل البديهية يعني في ناس بطور تتمنح في المسائل البديهية من بالجدد وإن كان برضو دوت نفسه له رضي شرقي لما كان الـ الـ الكفار يحتاجه عن نبي عليه الصلاة والسلام أنزل علينا من السماء مش عالك أسطرانا كيسة من السماء مثلا أو طرقة في السماء وإنه من أرقيك حتى تأتي لكتابة مقرائك والكلام ده فالله عز وجل وجهه الجواب الجواب إيه هو؟ كنت أقول لبشرة رسولة خلاص إن كان موضوع جدل فجدل خلاص مش عان انتم كده كانوا مش يكفوا منهم نظرة كانوا واحدة بينهم لما صدقناها وعملناها محدش آمن لا القمر مسا شق الأمر يعني شق الأمر مصيين قال له أسحرنا قال له يعني كل نص حتتنا حلو كده قال له هل نشاكنهم مشغور بس نتسحرتنا ونصف برد بتاعهم فقال له طب خلاص يعني إدري يسحرنا احنا مش هيسحر اللي جائين من بره فاستنوا لغاية ما أول قافلة جاءت وستفعر قال قالوا له الرجل ده بيدعي أنه أشق القمر نصف على الجبل الفلاني نصف على الجبل الفلاني قالوا أهو كان كده في عم بليلة فلانية نفس الليلة وقالوا أهو يا بواد سحر مستمع طبع تؤمنه إنت يعني, يعني لو فرضنا في الموال ده اللي بيناقش في البديهيات ما توصلش معا حاجة يعني إذا فرجت الشمس إلى دليل زي بيقولك ده فطبعا ما ده كان فيه ادله للرد على دوة ادله عقليه ولا قرانيه ولا غيره طب ادخلوا بقى كل الناس يعني, يعني يعرفوا التوحيد من المدخل ده ما حدش هيعرف التوحيد لو المساله دي وقت في الامتحان في الامتحان اكيد ايه يا استاذ خالد ارابي مش عارف مقصودش الامتحان بقى زي الدروس قبلها بمبطر. ضروا مش صوت لفظ الرابع عن والذكر قال الله تعالى واذكر فان الذكر وتعنفه المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه واله وعلى اله وسلم اذا مررتم برياض الجنه فرتعوا قالوا وما رياض الجنه قال مجالس الذكر فنقال ذلك الى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القصاص يعني من الشطح والطمات يعني ايه القصص ومجالس القصاص قصص ماشي القصر هو الفعل يعني يعني القصص يبقى المجموع مجالس القصاص او القصص دول اللي هم بيعملوا ايه لا مش الموال لا سيره يعني حتى لو دي هو بيذكر مش, بي... مش بيقول حلاك لحشة ولا حاجة بس هو ينقل يعني نقل التذكير دوت من الشرع الكامل وخاصه بجزء معين من رواية القصص عن السابقين ومش عارك مين جيه هو تاب ما يخرج من المسجد هو أمانية على طول يشوف ده لو ما كانش التابق قلتوا على كده والناس ما كانش كده ده مش الذكر هل هناك دروسة بشكل هذا؟ هناك دروسة لكثير ألوة الإنكار مش في وجود هذا إن كانت البقاء على ذهد إيمان أبداً ليس ذكرى ليس ذكرى اللي تنفع المؤمنين لأنه بطول الوقت على طول عملين نحكي حكاول أهاوي من غير ما نستنتج منها قواعد نبني عليها الدين ليه بتتفكر حاجة معينة أو ليه بيذكر قصة معينة مثلا في القرآن أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما في حديث خباب من الأراضي لما رحل النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة على كلامه لأ, لا تستنصر لنا ولا يترى الله لنا فرد عليه بعد ما يعني قال له إيه <تصفيق> حكاية الأول بس ليه هدف وبعد كده اللي يأتي بقى بعد الهدف دول انت بشير بالمصر كان في من كان قبلكم يؤثروا الرجل فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ثم يؤتي بالمنشار فيفرق ثلقتين ولا يصده ذلك عن دينه أصبر غيهم ولكنكم قوم تستعجلون انت بعد ما قاله على موضوع النصر والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى لتسير الضعين المرأة أو الرجل من صنعاء إلى حور موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنب يعني للك الفرح يؤذوكم ولكنكم قوم تستعجلون ده ده اللي مقصود بيه التذكره وما كانش طول حياه النبي عليه الصلاه والسلام هو في السكره دي وخلاص نقعد حبه ونعيط ونقوم ونمشي خلاص ده مش يعني مش هو ده الموضوع اللي شيء فشخت يعني ينكروا على مشاكل يعني مشاده التفاصيل يعني اتناقش معانا دي اللي مقصوده لا بنشيء يعني مش فاهم الموضوع يعني وائل اللي هيدي يعني احنا قلنا بقى اننا إن نكرر في اي حاجة من دول مش وجود الحاجة دي لكن اقتصار الكلمة دي على الوابع ده زي ما اتكلمنا في العقيدة مسألا وجود ردود على اهل الباطل في باطلهم لجزء من العقيد ولكن اقتصار علم العقيدة اللي هو يحوي التوكل والرجاء والخوف اللي هو تأثير العقيدة الفحلي يعني على هذا العلم البسيط هو ده اللي ممكن وجود مكالس القصاص او القصص او الاستفاده من الموضوع دوت ده, ده مش المنكر المنكر هو ايه حصر كلمه الذكر والتذكير في المعنى ده وكان بقيه الحاجات ما لهاش مجالس الذكر اللي كان بيدل عليها النبي عليه الصلاه والسلام مجالس العلم اللي بيدرس فيها كل العلم جزء ان العلم ده هو الوعظ والقصص ولكن ان هو يبقى طول حياته على الوعظ والقصص خلاص كده حصر الفكره ديت او اللفظه ديت على الكلام ده هو اللي ممكن وبالتالي بيوجه ليه تحول ليه الكلام دوت يعني ليه بقى يعني نقول بعد كده قصر الكلمه ده على المعنى ده عشان التحويل اللي هم عاملينه يعملوه زي ما قصروا كلمه الفقه من الفقه الاعظم ان يبقى فاهم في امور الدين عموما لبعض مسائل المسائل مسائل الفروع عمل كده بين الاطراف تمام فكل دوت ما انسىك ما بدا الباب مش انكار على الرأي الانكار على الاقتصار على هذا الفعل ماشي لو يفضل طول حياته يعني يسمع دول هو بيعمل ده وفاكر ان هو كده ده منتهى المواد قصدي اللي هتدوس الواحد بالظبط صح هل كان بيقول عليه ما يحتوي مركز اليوم مجلس القصر من الشرح والقام ده اه في بقى حاجات بقى بتزود مجالس الرصاص اللي هي التحابيش بقى اللي كنا بنقول عليها ده بقى المنكر فعلا ساعات بقى يقول حاجات مكدوبه او يالف قصص لا حرام حتى لو كان القصه اللي هو مالفها ديت قصة وعظية يقول لك مثلا كان في واحد مش عارف ايو عمل كذا زل بيقال في فيلم يعني ده ايلا او يقول ان ممكن ده ينبه ان ها متقلب ما يقولش ان ده فعل الده ومن ده حاجات كتير بقى او حديث مثلا ضعيف او مناقض لحديث صحيحة يعني حديث مجلوبة منكة او لحاجة بس مؤسس يروي او يلاقي الحديث الصحيح محتاج من قطعين كده زيادة يخليه مؤثر يوم <تصفيق> تعال بقى كانوا زمان يعني يعملوا الحركه دي دلوقتي بيعملوها بس بسرطانية. زمان كانوا يعملوا ايه اللي هو كان بيقولوا عليهم دول يرفعوا السند يدلف يعني اه يقول بقى فلان عن فلان عن فلان, فلان ويقوم قايل السند او يقول مثلا روناه في بلاد ما وراء النهر واضوا مش النهر اللي هو جاي قوم هو في اخي البلاد المسلمين ما وراء النهر دي خراسان بقى كان مكان العالم كلها خراسان ونهي البخاري ومسلم الحديث كلها كانت هنا هو مثلا النهر ده الفرات ولا حاجه هو كان قاعد على شط والتاني على شط التاني ف... حاجات شبه كده صراحه يعني اي نهر وخلاص زي ما انا بقول كده على دو... المهندسين دول اصحابنا في مانسند دول بيقولوا بقول شويه اقول عليكم اخواننا اللي ورا النهر اساس ان احنا في الضفه الثانيه من النيل يعني هم من الناحيه الثانيه خالص يعني فهو بيعمل حاجه شبه كده دلوقتي الناس بتعمل كده برضه ينسوبه نفسه النسبة مش هيا يقول انا تلميه الشيخ الفلان الزمان دي عشان يقول فلان ده تلميه فلان يكون قاعد دمعاه ليوجيزا ليوجيزا ليوجيزا كان بيعو نصلا سبع سنين ولا عشر سنين يطلب عليها علم يوميا بس دلوقتي واحد قابل شيخ مردين تلاتة يقول بقى ايه زي ما يكون بركاته خلت عليهم مسلمات خامس يعني حاجات شبه افتدائي يعني امعوه اتراضد الكلام ده بقى بلوس ومسلا ارتاحاجة عشان يدي اللي بعده كان بيعمل نفس الحركه دي عشان يدي لمجلسه اللي هو مجلس ده ده من بلاد ما وراء نفس الكلام برضه هو بيعملها يعني ساعات كان يذكر اسماء الناس يعني مثلا يقول رواه او رواه ولا انا محمد اسماعيل اه قصدي البخاري طبعا يعني ايه تعريض انا هو مش البخاري محمد اسماعيل ثاني <تصفيق> طبعا كبتبقى مشخره المساره دي برضه من بعض الاخوه عشان يعني ايه خالي كلام اقول لكم يعني وزن دي الفلان قال لي هو مثلا يكون قال لي 1001 وهو سامعها على اليوتيوب ولا حاجه فوده عشان بس بالدوس كان الكلام على السلف بيطبقوها على معنى معين وبعد كده اختلف لما ألفوا الكتب حطوا الألفاظ بمعنى مخصوص هو ممكن بقى أن تهتم بالمعنى المخصوص بخصص به الكلام دو ويتركوا المعنى العين فكون إن الناس هندرس توحيد فيدرس التوحيد كل حاجة معادة التوحيد اللي هو يعني يدرس التحفير زي ما قلنا نقول لكم كده يعني هو بدلا ما يدرس الإيمان يدرس مواقض الإيمان بدلا ما يدرس عقيدة أهل السنة يدرس أن ما على العقيدة أهل السنة يعني الناس عندما تجد ترس كتب العقيدة يقولون درسي الكتب المتايمية كتب المتايمية ما هيش كتب عقيدة كتب المتايمية كتب الردود على العقيدة البطلة يعني هو كتب عقيدة واسط ديه مشروحة الوسطية عشان البيضاء اللي كان الراجل جايله مين هو بيقول للدنيا بايزة عندنا و تكيب لنا عقيدة. من مغزب من الظهر العشر بقين كتب له الكتابة لكن مشروحة في مجلدات ديه قالهم كتاب وبعده بيقولوا ده الرس ده عندكم صلوات يعني انتوا فيها على البدع او الشمات ف هو شاف ايه البدع والشمات من المكان ده وكتب له رضود. ما هوش ده العقيد فعشان كده الناس بقى لما تقرا تجي ندرس مثلا كتب الشيخ محمد رمضان ابو الله الكتب ديت متسنطره على المشاكل اللي كانت موجوده في السعوديه ساعتها ايامه يعني بدع صوفيه وبدع نشيع وان دي كلها لكن مهاش دي كله للعقيد هو ده اللي نتكلم فيه نحن قصرنا اللفظ العام لو كان يعني يثمر حاجات في القلوب لحاجة خاصة جداً اللي هو العلم بردود معينة في علم العلم بمسائل معينة في الفقض كم؟ واللفظ ده الأول كان الفقض الأول كان الفقض والثاني العلم والثالث التوحيد والبارع التركيب أو الزهد حيث التوحيد ده من تفني كمس ومقارنة ردود على الحسوبة كمس كتاب التوحيد فيه كتير آه بس آه تلاقي الالفاظ يعني دايما الامثال اللي يضربها يوم واقف جنب كده على طول او كل كتب العقيده كده الصراحه كل الكتب المؤلفه كده تركت حتى المسائل اللي هي اللي احنا اللي هو عايزها ديه التوكل والرجاء مش عارف كنت باحلق طبعا بس هي اوسع اوسع من كل اللي احنا نعرفه يعني ويمكن ما كانش ليها وجود على حد يعني وكان بالاصول العقيده اهل السنه احنا درسنا ان شاء الله بتحويه روضا عشان كده يبقى اللي هيدرس مثلا العقيدة بالطريقة دي يدرسها في المستوى الثاني وما يعتبرش في رصد الأخلاق ده اللي هي اللي هي دي صلب بعد ما هيكون مبادئ العقيدة من التوحيد والإيمان والحاجات دي يبقى اهدمام وكحاد القلب اللي هو منتج أصدر من العقيدة العقيدة العملية زي ما شيخ نحمد حسنين كده بيقول هذه العقيدة فعلا يعني مش, مش موضوع النظري ما يقولش بقى انا كده انا متأخر في العقيدة او انا مترسش عقيدة انت شاغل في وعضه لذكر القصص الاولين فليعلم ان اكثر ما يحكي في ذلك لا يثبت كما يقولون ان يوسف عليه السلام حلت الكتب او يعني فك يعني الزرار بتاع الست اللي كان هو يعني براءة العزيز ديت وعليه انت ذكرتك عشان انت حبيش انا مش معقول يعني ايه بقى من بره كده من بره بره ما لا هو بقى يعني يفترع عليه سوئي الحاجات يجو بقى الحتة ديات نصرا من الإسرائيليات ولا حاجة صحة من الدرس وأنه رأى عقوب عظا على يده يعني رأى سيدنا عقوب هو بيعمل كده يعني يعني يزني فرأى سيدنا عقوب وهو بقى يعض على ايده فأمرتد يعني هو ده بقى مرهان ربه هذا البطل ما سأقوم بتخصص بطل اه طبعا متخصص زي ما هو الوقت تخصص برقه ويأخذ منه ملايين في ناس كتان وانا داود دا جهزة أوريا حتى أقتل اللي هو يعني يجهز واحد للقتال اللي هو تفسير الآية بتاعة الاثنين اللي راحوا يختصوا معاك وقالوا له إنها دقاء أخي لابت سوف من نصرون نعشات وان كان دي مش تق... يعني ما تتعبوش عندنا قالوا ان سيدنا داوود اصلا كان له 99 زوجة وفي قائد عنده في الجيش له زوجة واحدة ف... وفي بعض صور التنسيق كان كده فعلا وهو مجهز الراجل دوت للغزو وحطه في مقدمة الجيش عشان يموت عشان هو كان نفسه بمراته اللي هي ال... كان وكان ناوي يقتلها يعني أمي مش بعيد إذا كان هم يعني كتبين سيدنا عقوب كتب لخنق ربنا أو حاجة كاملة سيدنا عقوب أكبر ربنا هو إسرائيل يعني أنه يكتب له أو يكتب للشعب وما بين النهرين هو الفراق النية يعني هو ربنا كتبه بقى هو, هو مصميم يعني يستخدقون كده يعني. ما بتعبدوه على إيه بقى إذا كان يعني سبب ف... فهنا هما مثل لي هو مثلا جاهزه للقتل عشان يعني الموضوع دوت عشان يحبكوا موضوع اماليه 99 وحده والنعجه دي هي المراه والقصه دي فمثل هذا يضر سمع سواء يعني هي دي دي مش فته نقعد نحقق ليه ونعمل ونقول شويه حاجات ده يمكن يعني الحته القضيه الزياده اللي انت خدتها بتاليف الموضوع ده تبقى قصه بقى في الانبياء وقصه طويله عريضه عايزه يعني عليها غسيل كتير قوي عشان اسلم عقيدتك بعد كده نعم ليك عمي حناني اه طبعا مع الحاجات دي بقى فانا لك احنا ماجيناش ايه كانوا في <تصفيق> الرسول عارف عشان صلاه الانبياء كانت تنتهي وهو ما غير اثنين بنات ف اثنين وبالاثنين تعرفوا ان خطه ضيقه فتقولوا شاب ابو حمد لارد عشان يحميه وبالين بقى ايه فيهم دول قضينا واحد منهم كاتب في نفس سيدنا عيسى ملاحظين سيدنا عيسى نفسه بقى من خيمتنا مريم معتوق كده بقى هو يعني ده شغل بقى عادي اه طبعا ده ده. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عشان تعرف انا مش بقول لكم قصص دي عشان تعرفوا ان ليه كاتب من قصص طول روح بقى انت للزباله دي وتروح تجيبها وتقول في الوقت قصص بقي بقي الكتب بقي طبعا نخلا عن دول في الكتب هتلاقي كتب من اللياب الموجودة دلوقتي من بين أيدي المسلمين كتب وعضية يعني نصي التالي التوابين أضقهم يعني في كتب زي بقى مهيات الألات من الكتب كده يعني واحد بيعوي فلاني فلاني قال لي القصة الفلانية ويدي قصة التوبة مش عارف الملك الفلاني ولا ويقول أي حاجة وتلاقي بقى يعني إيه ومينه بقى اللي قالي القصة الثوبة للأنبياء وجاي كل دور من إسرائيلي إيه الفايدة من تريد بس اللي بقى اللي انا بقوله الحاجات اللي انا تماما للشريعه بتاعتنا فانتوا كذب لكن في حاجات منها يعني ممكن اه في حاجات كذا اللي هي منكره للشريعه اللي ما تلاقيش فيها تضارب ما بينها وما بين الشريعه ما تبقاش مصدق بيها بحيث ان هي تبقى مسلم أو تكذب, تكذب بيها بحيث ان انت ممكن تنكر حاجه صحيحه تبقاش عاد متوافق إنما المتضضم على الشريعة أكيد غلط وخلص دي مكذبة تماماً لكن الكلام بقى في إيه؟ الجزء اللي ممكن ما يبقاش متضضم على الشريعة ولكن هما بقى يقولون القصص دول ما هم هم شرامات فممكن يأخذ القصة فاكر إنها مفاش مشكلة زي التالي كان سيدني يوسف مثلاً لو طبيعة البشرية دعيته ان هو يعني هيزني بس تذكر بعدها ممكن يشوفها حاجة مش منكرة يعني إيه المشكلة وينقلها فلاهي بقى يعني إيه كم هدمة القصة قاعدين. انا ما والله هذا الموضوع بس مش دارياني يعني قالوا لي يعني <تصفيق> الهدم الاحصائيات يبقى فاهم ايه اللي بيتعرض مع الدين وايه اللي مش هيتعرض انا شفت اليوم كان بقى انا بالحق بالظبط ولا لا انا عايز اعرف انا ما اعرفش هتبقى مشغول بايه ولا بايه مش عارف انا عايز طبعا كل حاجة اعرفها يا حبايبي انا على رؤوس الشهاده كل حاجه هعرفها اللي انت عايز تعرفه واللي انت مش عايز طبعما الشطفة والطان مات فمن أشد ما يكفي العواني لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق وعامة المحاضرين أجلاب <تصفيق> طبعا لا يحضر القصص في المنظر دايب هو إيه؟ الحاضرين لا الحاضرين لمسمعهم واحد عمال يقول لهم مثلا عن قصة توبة واحد كان شغال بقى خمر ونساء وبسعرفي عمال يحكي لهم ومتعلق بوحده وبعد ما تابقه بسبب التعلق بالوحدة دية في مش عارق حسنه مش عارق مين فلاقها هناك فرتد عن توبيته وطبعه <تصفيق> في القصة دي كلها هو عايز يتكلم على مسألة معينة الإنسان ما يقضيش متعلق ب يعني يسميه الشيخ يعقوب ايه؟ راصم الجاهلية عايز متعلق بحاجة من اللي كانت في الأزمينة الطابقة دية لأزمينة المعاصي مش عارق بيه وشدت تتعلق بمعصي الله تترده الصور بقى هم أدمخهم مش هتروح هنا خارج بقى هم عمليين يتكلمهم موضوع العشق والهواء واليصار هو ده بقى أصدب موضوع الأجناف هم عزيبوا كل القصة ومن شغالين فقط كان شكلها ايه بقى لدينا بواطنهم محشوة بالشهوات وحب الصور فلا يحرك ذلك من قلوبه إلا ما هو مستكن في نفوسهم فيشتعر فيها نار الشهوة فيصيحون وكل ذلك كثير سخن المجلس لا الشرق ورقم احتوى الشطخ على الدعاوى العريضة في محبة الله الفعالة وفي هذا الضرر عظيم وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى يعني بقول لك عنه وعاء الضول ومشاه الله ما أقول لها حاجة يعني لك الفلاحين وقال لك ايه بقى نقل لعيشنا حاجة تلك الشطخ المعنى لوي الشطخ يعني إيه اللي بدأ موضوع المحبة والكلام ده هو الشفاحات دي محبة الله وخالفه فهو بالكلم عن الشفاحات اللي هي الحاجات اللي هي شباقة بالواقع خاص لا شباقة بالعيد بالعلم يعني هو يعني إيه؟ عايز يقول أي حاجة حلوة فأقول لك مثلا هي محبة الله فيقول ما ألف في أي حاجة فيها محبة قالهم باشتروا في كام يوم ما الكل في قصص اه ده دلوقتي يعني امسالي كده ما هم شغالين في الكلام ده مش لازم لا في ناس قصص حكايه حلوه قوي لما نص ده بقى انكب جدا ما هيش دي مراكز مجالس الذكر اللي قال عليها النبي عليه الصلاه والسلام كده ما اعرفكم بيها قفتاعه والحاجات دي مش ده خالص مش ده الموضوع يعني وحتى لو كان ده منضبط ومن الموضوع مش عارف ايه مثلا ابن الجوزي كدوه مجالس مجالس الذكر دوت وكم كثير ما يروح حتى غير المسلمين ويسلموا على ايديه وحاجات شبه كده حتى ولو ده كان موجود ومعمول ومنضبط مش عارف ايه ما هوش ده الموضوع ده جزء من الموضوع ماشي ده إذا بدنا بلد الأخوة الأخوة بيسيبوش جوشت أين وطالوا بسا جوشت الشيء محمد محمود بواصل أيضا طول يعني فوجود الدرس ده ضروري الشيخ محمود ولا الشيخاني ولا شايف كل الناس اللي بتتكلم على موضوع الرقائق موجود وضروري بس نحضر منه في حاجتين اللي هو بينبه عليه إنه يكون هو بيخرج في الدرس ده فطبعا الناس اللي هنعرفهم دول اللي هنوصلينهم الغالب منضبطين يعني كان حتى يعني في حاجة بينهم بيقولها مش مظبوطة او مش عالك تيه بيبقى ندرة وهم مش قصدينهم وهم بيعطوها بيرجع عنها على طول طبعا والموضوع ده من اصعب الحاجات ان هو ينقق تخاريخ السمين الطويلة او القرون الطويلة في الوعظ المخرفات يعني صار جدا يعني اصعب من تنقية الاحديث لان كان المؤلفين في كتير كل واحد اي حاجة لأن هو بيحاول إشرح لكل واحد في زمنه بدأت جيده بطريقته يعني معرفين إذا أسمكتم فأبليحوا يعني هم العرب كانوا يقولوا على السمك سمك ولا بلح بلح اللي هو يعني الميقول بأن الحديد إذا أسمكتم فأبليحوا يعني هو يعني سمك سمك سمك ولبلح <تصفيق> فيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ده <أيييييه> يوم, يوم الارض يا شيخ عم الشيخ انا شايف ده يوم الارض يوم الايه يوم الارض ايه يوم النهارده في كل حاجه قرمط <تصفيق> <فيه تصفيق> هو يوم علامه ايه ما تقصش اكيد كل واحد معاه اي حاجه نور <تصفيق> الله يكرمك النور عشان قدام الايفون والله ما الله عايزك نكمل شوية وبعدين نمشي عشان نتلع على مكان مناسي وكنا فيه في الموضوع بتاع اللي هم المحذورين من الدروس تحت الرقائق دا. المحذور الثاني قلنا الاولان ان هو ما يبقاش فيه شطحات وحالات ما هياش منضبطة المحذور الثاني انه يكتفي حض الحضورين للمواضيع ديها ما هواش ده العلم ما هواش دوت الذكرة ما هيش دي مجالس الذكر وقطة ده جزء منها بس مكانك كده زي ما انت حطوا جنب العمود ده كده عشان لو الأخوات هيتطلعوا يبوش هيكين البيئة <تصفيق> ناشي والحكاية دي لها كتير او يقولناها لما بس <تصفيق> اقتلك انا قبل كده الكلمة الشيخ محمد سين عفوك لما كان بيقول الطلبة يا جماعة ده مش طلب العلم وروح بقى طلبه علم طلبة قدامة يعني اللي أمه بيحضروا معاه مثلا الدرس اللي هو بتاع الرقايا بتاعهم ودوث بزمان طبعا الكلام ده قاعدوا معاه مثلا إجيسة تشهور ولا حاجة ثابت الدرس مكان معين وقعما يقول لهم جملة شويه الجملة دي قالوا ما عادين هنا ومركزين وبتحضروا وبقال لكم فاطرة ومش عارفينه بس ده مش ده طلب العلم روحوا بقى طلبوا علم وده متكرر في كل المشايخ يعني اللي, اللي احنا عارفينه منهم يعني المنباطين هم مثلا شيحاني حلم جنب درسو بتاع الرقائق دوت له دروس تانيه علميه يمكن اعداداتها اقل وتبقى خاصه شويه ويبقى له دروس علميه لبعض الناس اللي بيحضروا له وهو بيوصي ناس اللي بيحضروا عنده ان يحضروا في اماكن تانيه جنب الرقائق وهكذا يعني لو الناس بقى بالها من المحاضرين دول يبقى درس الرقائق ده نافع لو المحاضرين دول موجودين عشان يبقى الدرس بتاعه شيق يقوم عامل صفحات وهكذا كده يبقى دوت كده حاجه منكرة. ولو حصل ان الانسان دوت يعني ما مفيش شطحات وكل حاجة ولكن اقتصر مع الطلبة عشان يستكثر بيهم على موضوع الرقائق يبقى لا هواش حجم مضبوط ماشي واللفظ الخامس الحكمة والحكمة العلم والعمل به قال ابن قتيبة رحمه الله لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع بين العلم والعمل وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم يقوله عليه حكيم يعني هو الطبيب مش إلا عقب الطب طبعاً فكما إلا كترة ما نمس لك بالحكمة تقريباً مختارة كلية يعني هو دخل كلية هيقعد فيها سبع سنين بعد السبع سنين دوري يطلع بالطور تحت التدريب يقعد ثلاث سنين يقعد ثلاث سنين ويخش الجيش إجباري ثلاث سنين يخلص الجيش ده مثلا عنده أوروبا الثمانية عشرين سنة لسه ما بقاش دكتور يروح بقى يحضر ماجستير ولما يخلص الماجستير ده على الصراحة أولي شوية يجي سنتين ونص يبدأ داخل عالثلاثين كده يبقى أخي يعني انا اعترف انه ممكن يبقى دكتور على 30 طبعا طبعا اختيار غير حكيم بالمرة يعني كونه <تصفيق> يختار الاختيار الغبرة ده يبقى اكيد مش حكيم احبوكو جدا نعلموكو يعني يعني عايزو بتعمص عكي بعد المحابة دي كلها فطبعا اي حد دكتور يعمل في اي حاجة تعرف انه معذور يعني هو رجل يعني, يعني عالو على قده خلالك فش الاتاعة ديت يعني <تصفيق> <تصفيق> طبعا تساعد مضايقه نظري وموضوع انا شايل في قلب بيته <تصفيق> جامد ايه؟ <تصفيق> لا اعملوه عملية مش كويس اعملوه عملية قلبته من احب تانى انا نظري كان مينة خمسة اعملوه عملية, عملية خلوه مينة ستاشر <تصفيق> <تصفيق> يعني ما كانش عند استجماتيزم بقابولي استجماتيزم مش عارف يتعالج بمضارة يعني هو ما بيش ولا مضارة راشب عليه خلال فعشان يتحال عشان اشوف يعني بنظاره بنظاره قدامي مثلا ثلاث عمليات كمان فكان دكاتره قويين جدا بالشغل ادي حكمه فعلا يعني مش في حاجه بيجيبها عشان تبسبهم بس يعني ثلاثة. اه ممكن تكون دي الحكمه فعلا عشان تديله كتير ما لو عجبك ومشيت انما لازم نديه دواء في اثار جانبيه عشان لما تبوظ بقى الاثار الجانبيه ترجع ثاني اه ما شاء الله يعني من جاب له بر طيب نوقف على الفصل دوت عشان انضروح.